أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ الْسِفِ بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية ولقد آتينا دارا سابغات وقدر في السرد وعمل صار ور يوم من يمن بين يدي ابي رب فيه Yeah. jo ku Ölem تأكل من سأته فلما خر